أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول جل الذي نن تَكُونُ بِمَنْ فَازَتْهُ اللَّيَالِيَ Allahın qadir ikidir, hər şey. قوم قوم والذين كفروا بآيات الله Lillahi fa'al hamdu wa rusul يَدْعُونَ مِنَ الْمَشَاكِرِ Wow وأشرفت الأرض, الارض بنور ربها رب with you أمدول <سؤال> الله الذي صدقنا وعده Yəni kimlər bizə nəğmə verdik, yolumuzdur. وَالَّذِينَ تَقَوَّرَ بَهُمْ İlə ilə jəni nəjizu məraq Hac, الله حمدا لله وقول الحمد له الذي فضخنا وعدده وقال الذين ينترقون رمضون qul allazi lam taqurun dhalikum ila jannatin tanzumuru taqul allah təhər